بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله الذي 119. المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 110. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Kaburat kalmaan, tehuudut minnäfuaheen. Ei, joudut, joudut, joudut, joudut, تكعل والرقيم كانوا من آيات ما عجبا إذ أول فتية لا لن... hุt của The no. video. نعم الثواب وحسنت متفقا 117. ولم تظلم منه شيئا 118. وفجرنا خلالهما نهرا لم أشرك بربي أحدا See? تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِفُوا عِنْدَ رَبِّكَ وَصَفًّا لَّقَدْ جئ وَمَا كُنَّا خَلْقَنَاكُمْ أَوَّلًا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لن نجعل لكم وَأَضِيعَ الْكِتَابُ فَتَعَلَّمُوا الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَا فِي جِعَالِهِمْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْدَتَنَا وَيَقُولُونَ يا سَنَمَّا نَهَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا يُضَارُّ قَوِيًّا وَلَا كَبِيرَةً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المؤمنين Once yeah. a انهو من كل شيء سبب فات دع ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب All في الدوس النجولا خالدين فيها قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما أنا بشر مثلكم